ما ننسخ منا من يتنون سهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات ولا الأرض وما لكم من دون الله من لِيُم وَلا نَصِيب ام تُريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باني ما فقد والله سواء السبيل وذا كثير من اهل الكتاب لن يردونكم من بعد اي مَا نُنَكُّم كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ على كل شيء